وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضُرًّا بِاللَّهِ رَنَّ السَّوْء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 وظننتم ظن السوء وكنتم قوما جورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتبنا للكافرين فعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَوَانِيَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُنَّهَا فَعَدَّ جَنَّا لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْضًا نَاسٍ عَلَيْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قدخلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أيابا ومحلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفؤوا فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 فَخَادِصَ صَلَّى قَائِلُهُ رَسُولُهُ إِيَابِ الْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا